فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَنَا إِحْدَى الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أفل قال لئن لم يهدني ربي Bi laku nna min al qawm al zalib, fadama raa al shamsa vazgat, qalaa haa آمِنَ دِينِي بِرِيئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا قوم قال ان تحاججوني في الله وقد هداني وانا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء شيء، وسيعرّب كل شيء نعِلما، أَفَلَا تَتَذَكّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْ نَكُمْ أَشْرَكْتُمْ